129. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على وشركنا بالله شيئا ولا يسرقون ولا يزنين ولا يقتلن اولادهم ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلههم